ونحاكي المجاة يويلي ويلي من البر قلبي صبر ويدعى سقسات كله الهمات العمر يجري نخاني الكبر وخوان القدر وزماني Vi brukar läka på...